بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن انزل الله اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين التخذوا من دونه أولياء أما نعبدهم إلا ليبربونا ما نعبدهم إلا ليبربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل ويكوّر النهار على الليل وسخّر الشمس والقمر وكل يجري بأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم, أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث فالكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرى لعباده الكفر وإن تشكروا يره لكم ولا تزروا آزرة مزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان غر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل, نسي ما كان إليه من قبل وجعل لله ليذل عن سبيله. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْحَاكِ النَّارُ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِدٌ آمَاءَ اللَّيْلِ سَابِدًا وَقَائِمًا يحذر الآخرة, يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ قُلُوا الْأَلْ قل يا عبادي الذين آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أحسنوا في هذه الدنيا الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وأرض الله واسعة إنما إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أجرهم بغير حساب قل قُلْ إِنِّي أمرت أن أَنْ الله اللَّهَ له الدين وأُنيرت لأكون أول المُسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي على بيوم عظيم قل الله أعبد مخلصًا له ديني ما شئت من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتكون والذين جذبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم ذر الالباب فمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مدنية تجري من, تحتها تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض, ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ثم يهيب فتراه مصرا ثم يجعبه حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صبره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها, كتاباً متشابها مثانية أشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يغفر الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوضوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا ويرذيع وجل لعلهم يتقون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 أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بصدق وصدق به أولئك هم المتكون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم, ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك للذين من تومه ومن يغلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضي أليس الله بعزيز في انتقام؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعونني ان ارادني الله بغر هل هن كاشفات غر إن ارادني الله بغر هل هن كاشفات غر او ارادني برحمه هل هن او ارادني برحمه هل هن ممسكات قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يذل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت في منامها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى, الاخرى إلى اجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك, السماوات والأرض له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أنه الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به, لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ظرٌ دعانا ثم إذا خولناه نعمةً منا قال إنما, قال إنما أوتيته على علم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 أو لم يعلموا أن الله يدر الزغل مي يشاء ويقدر إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تغنتوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفسي يا حسرة على ما ضللت في جنب الله ان تقول على ما في الله وان كنت وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي جرة فكنت من المحسنين الا قد جاءت لاكياتي فغذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم الْقِيَامَةِ فَالَّذِينَ الذين كذبوا على الله وجوههم أَلَيْسَ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين تفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون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 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ومضع الكتاب وجئ بالنبيين والشهداء, والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وَسِيقَ الَّذِينَ كفروا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِئُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ فلم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيط الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبة فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكه نحافين من حول العرش يسبحون, يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم, بالحق وقضي بينهم بالحق وقيد الحمد لله رب العالمين